ويستعجلونك بالعذاب، ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب، ولا يأتينهم بقتتون، وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن نجهن مل محيطة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض لهم ويقول ذوكو ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن الضياء واسعة فإيا يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفاً غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين. الذين نصبوا على ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ولا ان اَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ فَأَنَّ مَا يُكَذِّبُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ ذُو كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً حيابه الاضمن بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقدون